<تصفيق>: إِنَّمَا حَبَّرَيْنُ مِيْتَةَ وَالْدَمَ وَنَحْمُلْ فِي الْمِنْزِيرِ وَنَا تُلْحِمَّ الْقَجْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِبْطُرَّ صَيْفَ مَاكٍ وَلَعَاكٍ اللَّهَ تقولون ما كشفوا أن تكون الكذب هذا حرام وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله الكذب إن الذين يفترو على الله الكذب لا متى قليل. وَمَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ لَدُنْهُ الْقَابِلَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ آيَاتٌ كَانَ أَغْرَفُ إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ يُصْوِرُهُ هممتاه من بعد ذلك إِنَّهُ إن ربك من بعدها لغفور وحيم إن إذا رأيك أهمية قارت الشجين. شاك رضي الأنهم إذ هذا إلى صراط مستثيم. ولا تلعن الدنيا حصن. حَسَنَ في فِي الْأَرْضِ لَا يَصْطَادُونَ إِنَّمَا فَعْنَ السَّبِّعَةِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْلُو بِمَنْ مِنَ الْمِيَانِ فِي مَا كَانُوا في فِيهِ يَخْتَلِفُونَ لعبك بالحكمة والموعبة بالحسن وجاء النوم من التي أحسين إن الله ربك هو أعلم وهو أعلم وإن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَحْزُنْكُمْ فَيَمْسَاكُمْ مَا يَفْعَلُونَ كَيْفَ عَلِمَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن لا يكون إلا رعاة الذين تطون الذين هم